كلمانة للعبد لما تريد تعطف عليه بالمناع مضفيد عليه ويتزيد عم أبو أسن والفتحة أبو ألحق أحمد أبو هيد واخو الشيخ اسد اللي ربنا ارحمه ورحمته وسعره واخويا احمد واخواته اللي ربنا يبارك فيهم مثل حق مقده اللي ربنا يستر عرضها عزب الابيض حج محمد ابو سلامه وسمر ومحمود ويوسف اللي ربنا يبارك فيهم فهل أحمد احمد ابو حكام وابو زعبل وعمده اللي, اللي حضروا ونوروا يا ربي يا ربي منك نلت المدد للامجل لم تجري تعطف عليه بالنعم وتفيد عليه وتزيد سبحانك انت الصمد على كل عبد شهيد الخلق صنفين بالعالمين الخلق صنفين ناس داء هالكلام في حق الناس فيها اللي بيقول ويعين صار. ما تعرف ليومي لأجل هواي <تصفيق> بيت زعزوح عمل حق يحمل زعزوح عمل حق يحمل زعزوح الآن عبد النبي زعزوع والفتحة للحق مياسر واخويا ياسر واخواته اللي ربنا يبارك فيهم مطرح فيهم البركة والعرب الحق جعف عرب أحبا اللي حضر نورني اللي بيمسوا سبعة جمع اللي فيه يا رب عودة و الشيخ ابراهيم فؤاد والخنكه و رجالها وان شاء الله الليله اللي جايه بالخنخن عند الحق جمال الليسي والدعوه عملي جمال الاحباب والفتحه لابو زعبل حق صلاح ابو دنيا وسيدنا سيدنا النبراوي حق محمد ابو سلامه و عزبه الابيض وصمر ومحمود ويوسف اللي ربنا بارد فيه وابو زعوة لحق احمد حجاب فالحق ممدحش هنجي اللي حظر ومنورون وبيت الحوت فالحق راضي الحوت اللي بمس وصبع على حق أحمد شحاته شيخ سيد شحاته واعلم يا ابني ادم بانك محاصر في ديره الكون كفنون فنون <تصفيق> واعلم يا ابني ادم بانك محاصر ديرته الكنه كفنون ما بن رقيب وعتين يوم يقول ربك لجهدي عادة. عادة. فهل امتلأت فتقول هل من مجيد يمهغت الدم يا عاص لكن بإيه النجم هيفين والسادة الرفاعية أما الحج عبد ابو صاح وشبير فالحاج إبراهيم كشري اللي حضر ونورني فالحاج حسن صوار وجبين وأمني اللي بيمسه مسبحه مع الجامعة واللي فيه يا رب عوده والفتحة للحج صلاح الرزاز والقلق للحج صلح الرزاز القلق وعمد القلق وبشوتش القلق وهو أشب قصار والحج والأهلق الجساد من الحجر اللي حجر والخنكه حق تامر الشيم يا ابو الامير فهد حق محمد الجار والحاج جمال زعزوع والفتحه لعم الحاج سيد ملش وبيت ملش وسيد عمر ابو ده والحجي شمير المفتاح اللي حضر نورني وساري اوس الحاج عبد المجيد ابو جندي اللي حضر نورني وأخيي الشيخ عبده وعم الشيخ مصلح بسلامة وعم العسكري بنا يا احكم الحاكمين يلي خلقت سيدنا النبي من نور وخلقتنا من طين وضعت فينا وضعت فينا المعاني لك لنعبدك الذي قلت وقولك الحق. كنت كنزا مخفيا فاردت ان تعرف. فخلقتني وعرفتك بالعين. ترى بلالا يا من عالمين، عالميل ولن يكون بيبقى قاعد في بيته لكن بيشوف سيدنا النبي يكون نفسي صبرا على, على المكتوب. مدى السهم عدى وفاتك. مكتوب علي, علي. وأنا, وانا لسه في اللفات. في اللفات. يا عيني يا عيني داري دموعك. دموعك. والله بعمري دمعك ما يرجع اللي فات بعمري دمع العين ما بيرجع اللي راح الدنيا كيف مدرس الدنيا كما مدرس الامتحانة بخير في قلبه زكرة سنين لكن الاختبار بيجي في لحظة دار الحساب مش هنا يا رب في دخلة الاب تلجبنا بالإجابة وأنا كل ما بشي بعيني لي ططل اخويا وحبيبي الحاج نادر الشيش ابو الامير فهد الحاج جمال زعزون اللي حضر ونظرنا سيدي الاربعين 40 عبد الله يا رب يتقبلكم والحاج احمد زعزون الحاج سعيد محتاح محمد الجرو الخنته عبد الحكيم محمد ربي يرحمه الحاج محمد ربي ربنا يرحمه ويبارك في اولاده ستي الشيخة خضرة عم الحق تسوي شب اللي ربنا يرحمه رحمة وسعى وابويا الشيخ أحمد بعزة اللي ربنا يرحمه ويبارك في أولاده والفتحة حق مصطفى العيادي بالحق عيد ابو قمع الحق مشاعبان اللي محمود ونوروني <تصفيق> <تصفيق> والفتحة للخنكة وبيت الجميزي <تصفيق> عم الحق محمود الجميز اللي حاضر ونورني <تصفيق> والفتحة لعم الشيخ حسن عوض واولاده <تصفيق> عم الشيخ شربيني حسن عوض اللي بيمسوا مصباحهم على حاج سيد شحاته يا رب عودة ايه ايه ايه. شفير ايه ايه. حاج ابراهيم كشري حاج حسن صوات اللي حضروا منوروني يا رب عودة إن شاء الله 13 عشرة عوضية بالشيخ حسنين شيخ شربيني حسن عزن عزن. 13 دعوة من الفتحة للحاج حسن المشتولي الحاج محمد حسن المشتولي اللي بيمسوا مصابها مع الجمعه اللي في بيت الليسي أخيه سامح الليسي وإن شاء الله الليلة اللي جاية بالخنخة عند الحاج جمال الليسي ويحي الليلة شل احمد بعزق بروحه والدعوه عامه لجميع احباب المصطفى وست سيدنا فيسا وسيدة حمزة الشيخ ابراهيم فؤاد وعم الشيخ فؤاد اللي ربنا ينحمل أحمد واساعد والحق مبراهيم واخوة الشيخ براهيم فؤاد اللي باعته رحمة الشيخ أحمد بعزاء حق محمد ربع وهم فيهم عمل حق أحمد شحاته وأولاده الحق الشيء شحاته اللي ربنا يبارك فيه ترحب البركة البركه ربع اولاده شيخ محمد على ربنا يرحمه الحق ابراهيم كوشه وابويا حسن سواد شبيل اناطر وسيد سيد البحر اللي حاليا النبي لزين مليان فيش غيره على الباب لزين غيره على الباب انت يا طاغا لحبيبي مهباي اردنا عزيب حاج ايد ابو جبعة راضي الحور حق مصطفى العيادي من جعفر ابو من العرب وامد العرب من حاج قاسم اولاد وربنا دانك فيهم واخراء سيد ابو هماء وان شاء الله اثنين عشرة عند الحق عادل ابو جندي بعرب العايده اثنين عشرة عند الحق عادل ابو جندي بعرب العايده قلبي للزين ما هيك ونبي شكيرة على الباب قلبي للزين ما حبيش غير على البال إنت يا طالع لحبيبي حبي إنت وبس لحبيبي إنت يا طالع لحبيبي حبي إنت بس لحبيبي بهباني No no no. Sheikh Awad Ibn Lubbain, O brother Muhammad Awad Ibn Lubbain, Al Khanka, O brother Al Khanka, O brother Sheikh Abd Al A'iz, O Lord, O Lord, O Lord, والحق أبو شايد ربنا باركيها حتى الحجران مباوية وبحب زيني الأمبية حتى الحجران مباوية وبحب زيني الأمبية انت الحجر النبوية اسألها انت وحلفها على طول هتقول لك هي اسألها انت هي طاها على طول هتقول لك هي بحيم بزن الأمية حتى الحجرات قرن نموي <تصفيق> اسالها انت وحلف على طول هتقول لها ايه اسالها انت يا طول على طول هتقول لها ايه انت وبس اللي حامي يا حبيبي يا طاغ الله حبيبي هدينا او دلنا زيد عم ابو ياسر الحاج مجد الحاج مجد ربنا يستر على ظهرك ابو الحاج احمد ابو هادي ربنا يرحمه رحمه واسعه اخو الشيخ اسام رفيقنا يرحمه ويبارك في اولاده واخو الشيخ احمد واخواته عم الحاج محمود وكاش ربنا يرحمه رحمه واسعه الشيخ احمد الدازه ربنا يرحمه رحمه واسعه والحق نبيهم على الاجمال الحب الحاج رادي الحوت والشيخ احمد الدازه الحاج الحوت والشيخ احمد الدازه الحاج راضي الحود وبيت وديته الحود, الحود الحاج حسين الحود واولاده عم ابو قاسم والمحسنين على عم ابو قاسم مقدمين على عم ابو قاسم اختي الحاج ماجد ربنا يبارك فيها ويستر عرضها ابو الشيخ احمد ابو هجير واخويا آسم ربنا يرحمه واحمد آسم ربنا يبارك فيه ويطرح البركه فيه ومدديابا ابو اسماعيل الشيخ عثمان الديدي وبيت ابو فينا الرفاعي عم الشيخ سند سليمه الشيخ رفاع فينا بيت ابو الدينا والحب <تصفيق> <متصفيق> <أهلا> <أهلا> ايوه يا واهل احنا في حضره النبي يا حضره النبي يا نور على نور يا حضره النبي يا سيدنا الحسين احضرنا اهل البيت يا سيدنا النفيس حل الله حضرة النبي يا ابا الفاسد اللي حليها النبي والنبي يا رب اللي حليها النبي الله الله هو النبي الله هو السبس الله وعمر عبد الرجاء موجود الله سيدنا السيد موجود الاغنب هنا وأهل البيت هنا بابلوا معنا الله الله الله يواما يواما بيت أبو عوض بيت الشيخ حسن عوض أخويا سيد جمال حسن عوض ابو رحمه الشيخ شيربيني حسن عوض البيت الأحمد ومدد شيخ العرب الخنكة سيدنا السيد احمد البادة والمحسوبين عليه الحاج محمود الجميزي والحب الحاج محمود الجميزي والحب واخوها الشيخ رحمة بعزة قربين يا بحمة رحمة وساعة يا أبا العالمين واللي عنده داوة مغلية شرق البلد لفيت مخلية ادور على دواعي اللي تجيب لي لعيبان هوى بالهوى يا باي ابو الشباب بي venir الحب جوه دا بتراني كل يا يا له مين يا با يا بسمعين بحب الملغين بعشه الملغين بحب الملغين بعشه الملغين انا بضرب ملعين العين على عين، رديت علىي البت، رديت علىي البت، البت البنت بحني البت بحني. قل لي طالب وصار महरी पे दलीलगी महरी पे दलीलगी बेदलील गनेह मेय और इक महरी मुश्पै दफे इर अखवे انا માંગे 1000 शोरा انا الف صلي على النبي الف صلي على النبي سيدنا النبي سيدنا النبي حاضرين النبي باهري الف صلاه الف صلي النبي اشط حالي جي اشط حالي جي شرط المحب للوى شرط يترويش اللوى شرط المحب للوى شرط يترويش اللوى بينك و بين خلقك In a في city, in في safe, in a يا hidden, hidden, my يا one, my little one, I forget to love لا يا صغيري يا اسرح اسرح اسرح اسرح اه اه الحج احمد ماهر اه, آه, آه اخويا احمد ماهر اباني يا احمد, أحمد شحاته لهواجن محمود لها زي القمر الاسم شلبي الاسم شلبي والشيخ محمد خليفه والحب عم يا وشاي ايوه شيمي عم يا وشاي شافت ورا الحب. عم الشيخ محمد خليفه شافت ورا الحيط القلق مش شايف القلق الحيط حرامي الحب اهل الحب الحق حرامي يا با في الكون انت يا شيخ العرب خارصو في الكون يا عم ابينا يسي سي الشيء ولا ولا ولا ولا دي في الكون شغاله محاميه شغاله محاميه كفر صحي كفر صحيح. على الجواب هي. هي. هي, هي, هي على الجواب على الجواب هيا هي على الجواب يصبح ندم على الميه يمش على الميه عامي وشا ورا الحيط الحيط حراميه الحيط حراميه بشير على الخنكه ومشاكل الخنكه يا قبل العالميه يا شيخ بوتي يا قليل طوري اللي يا سكنوا وعليه اخونا ساكن صلاح الرزاق ارض البطار انا صلاح شارب السم اقجى ولا ولا يا باه يا يا باه لا وانت السله لا يا عم يرفع كتعاوتي مشي اه مشي والله والله والله علي جاوتي مشي و يا اخو احمد فاز مشي و بكعبك خذ المحر للوادي عزباب لغور عزباب لغور ويدخل عليه كل اللامه بقرب خدمة الله بقرب خدمة الله الملك زري يا يا رب دول بكير بخدم الله بكير بخدم الله الملك زري يا اسط تسلي وراها اسط تسلي عاقد الياء ولا لا صحه صلاه ويكنيت قبلتي هي هي قبلتي هي انا مقام النبي والفضاء في داخل الارض ما يكون الا لو سيدي يا ابله على منك صل على النبي حاليها النبي وحضرها النبي اللهم صل عليه اخويا وحبيبي سيدي يا ابله على منك الحق احمد ماهر والساده شعبيه الحج احمد ماهر اللي بيحيي اخويا الشيخ سات شحاته والشيخ احمد شحاته وربا عودة واللي حليها حضره النبي ابو توفيق والحب يا عمي يا رفعه ابو جنطو كندايا يقول الإمام الرفاعي قال ايه يا شيخ حسام الإمام الرفاعي قال ايه بالسان حال الحال الشيخ حسام ده الرفاعي والشيخ الرفاعي قديمه الحب يا يقول لي ما الإمام, الإمام الرفاعي بلسان حال الحب بلسان حال الحب تمولي في السماء في السماء غريب في السماء غريب الأرض في قبضتي في قبضتي والأولياء خيري أنا الريفاء أنا الريفاء فسأل عني فاسأل عني لقد قلته قلته بفم سيدي يا بالعالمين للحج عبد ابو توفيق للحج عادل ابو جندي الجمادي او العرب وان شاء الله اتنين عشرة عند الحج عادل ابو جندي وانتقى وعمل جماعة حباب المصطفى <تصفيق> الحاج محمد الجار اطفو على ذاتي الحاج تامر الشيري الحاج جعفة رب الرحمن الحاج جمال زعزوع الحاج سعيد مفتاح الحاج سمير مفتاح واخويا الحاج ساد الحقان والخنكة ومشايك الخنكة وحق سايد حق سايد ما يوسيجي هم انا بدأ من الحق de حينا ترقص ترقص دينا تي جج اه يا مجه ابل عالمين يا رفعي مجه يا tere moon do fi ana hina tarqas tarqas tu na je wa tere moon سماء الحاج سمير مفتاح انا من سماه الحاج سمير مفتاح والحب انا من سماه انا من سماه الحاج سمير مفتاح ومن مفتاح والخانقه وما يا أخوي محمد الجار والحق جمال زعزوس، وأخوتي تامر الشيمة وأخوتي سيد الحجار، آه، والشيء ساد ما لاشو الحب، تيجي أخبرك يا طويل الحب. آه. مجد مجد. <تصفيق> نظرة رضا لله ماي ماي ماي ماي يا ماي ماي يا ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي خنخة. بيت زعزوع عم الحق جمال زعزوع وعم الحق احمد زعزوع الحق تامر الشيمي ابو فه اللي بيمسوا مصبحو ع سيد سحات ابو له عوده يا رب وعم الحق سمير مفتاح والحق سيد ملش والحق عبد الغني والحق عبد النبي عزوجه، شاء الله ركب السيد يوم 16 عشرة بالخمكة، ركب السيد احمد الجذل يوم 16 عشرة بالخمكة، نسيد عبد الكريم بعفا يوم الجمعة، ان شاء الله. آمين. نعمل ساما، نعمل ساما، نعمل ساما، والنبي فاتح على مشغمة، فاتح له. أنت على عم وشمت لي هنا، أنت على عمك لي هنا. أمان يا عائل والحاج فالحاج حسيب بلح والخنكة أبو حبيبة، الحج مباسب وست سيدات زينة بالمحسن عالسهر. أو للأهل من جو. في الحد محمود أهتمان اللي حضر ونور، في ومشاكل القلق وعمد القلق في الحد محمود أهتمان اللي حضر ونور، اللي سليم في العمر يا, يا بو السباك ربك بيجعله عين تشوف الخلق على بب مولا على بب مولا على بب مولا على باب سيدنا الحسين يا ولي الدعم سيد الشهداء حسبنا عليكم تراعون صدق صدق صدق صدق عم الحج محمود عثمان اللي حضر اللي القلق وابد القلق واللي حليها حضره النبي وحضرها سيدنا النبي بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله احد لم يولد ولم يكن له جفنا يعق اه يا بشخ احمد والمحصوبين عليه والشيخ حسن فارس والشيخ فارس والسيدي فارس والمحصوبين على سيدي فارس والحجم محمود أكمال والحب واللي حليها حضرة النبي والحجم سيد ملك أبو حبيبة والحجم مباسم وست الكل ست السيدة الزيمن ومدد يا خانكة محمد جار والحب أبا احمد واللي حاليها سيدنا النبي ابو <تصفيق> خليفه حاليها النبي سيدي طلحه وخور حق الفارق طلحه والحرب، ايوه غاب اسرح غاب سرح. اسرع اغار انت فرح عنا باسرع لو كان حق السيدة عارف اللي حضروا انا الحق اشرف سالف عمب وقاسب حق سيد عارف الحب مدام نصيبي كذا مدام نصيبي كذا انا صابر ورضيب مدم نصيبي كذا انا صابر ورضيب الجرح جرحي أنا انا وانا بس اللي حاسس وانا بس اللي دري داري داري داري داري أنا داري دم أيك يا عين أوعب سلايش ما تدخلين أوعب الجليل أنا داري دم أيك يا عين والست عطية لايش ما تدخلين الفتح على الحق الحداشر السابع في الأدب سكني واللي بمسه سبع شفخ مع بعزة وأولاده أو بقلب سكني بالأب دار يا بقلب سكني بالأب دار عيني دار الدموع يا عين. ليش ليش اين اين اين يا لا شاء الله يا حدى البن عرق العين يا عرق بينا على عين نخبر ما خدر نخبر ما خدر نخبي السواد ميلعين نخبي السواد ميلعين يا با يا ابو هبي يا با اسماعيل يا قائد الميدي يا بحمد يا بحر يا بقاسب يا بحر يا بحمد يا بحر يا بحمد يا بحب داري, داري داري داري داري دمك يا ليش ما الخليل وتبقى معاره ياعين او يكتروا الليبيك او يكتروا الليبيك امانه يا حاد يا البني عالركبنا عن عيني منخبرني ماخد ربنا ناخد الزواج من العين يا سيدي نربي عيني يا سيدي نربي عيني عيني على عيني حقيقة وجودها وجودها في وجودها سبت على عيني سبت على عيني اعين خفيه اعين خفيه لكنه صيره الملك بنظره عين الملك بنظره عين و مفاتيح اللي يعرفها ياخدها كله بنظره عين ده كله بنظره عين أواعي خفي لكن مصيره الملك بالنظر تايل الملك بالنظر تايل طارق طرق دين يا عمي يا سيد طارق طرق دين يا شيخ العرب طارق طرق دين قاله اللي جوابين انت رباك الهوى ده رباك الهوى ولا اللي بعتك مين ولا اللي بعتك مين انا قلت قتيل انا قلت جريح الهوى ولا اللي بعتك مين خلوا اللي جوا مين انت رماك الهوى ولا اللي بعتك بيه جاي تشتكي ليه ليه ليه جاي تشتكي انه ليه داحنا باللي بيك باللي بيك ع باللي بيك ع البيه امر من المر وشد من القلب امر من المر وشد من القلب تفري أكمل من لنين تفري أكمل من حبيبين تفري كأكمل من أخيل يهل يا عزون ينفرق مبل لنين اللي لنابك يا عزون يا ما مابين الاتنين ميلوبك ما الا عذابك ومسرهم يرجعوا يرجعوا محبين يرجعوا مؤخرين تعالى مره في حيلك لا بسال علينا أتى على مرة حينا علينا ويدينا أما هنت الحبيب من تشغري غريب ما هنت الحبيب ما انتش غريب مصافيني نبقى اللي بعضنا حبايب إن كنت خايف خايف من كلام يا ما كلام ويا ما جاي يقولوا طب إيه بعد الليل الآن وحييت غرامك ما يقولوا قبل كنت خايف خايف من الكلام يا ما كلام يا ما هيقولوا قبل كنت خايف خايف من الكلام يا ما كلام يا هيقولو طب هيقولوا ايه بعد الليل اهل وحيت غرامك ما يطولوا ده مهما قالوا علي لحك كلم ايه انت حبيبي ومهما اسمع كلام وما لمارض حبيبي ده ماجمع الالم علينا كلام انت حبيبي ومهما اسمع كلام وما يا حبيبي ويماعزونا يتمي سرورنا يماعزونا يتمي سرورنا بعدك يديا يلي ربنا يا محمد يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يوم اللعان تشفاني عم حق سعيد شراره من حق سعيد شراره بحي ليلى واصحابها ومدد يا حضره النبي احضرنا عم حق احمد حسانين ربنا يطول عمره احمد حسنين ربنا يتاول عمره كل مدحين حضرة النبي الحج سادر عام يعني ابو زعم عم ابو اسم حج اشرف سابس ابو ابو اسم والمحسوبين يعني ابو ابو اسم اللي بيحيي الليلة واسحاب الليلة ولاد سمن عليه الشيخ حسن دبور اللي حضروا دول سيد احمد عيسى والمبرام تطبور الرفاعي والحاج <تصفيق> ايه ايه سيد احمد ابا عبد العام ايه ايه يا ابو وشيك جمعه ضبوره واولاده إن شيخ حسب دبور اللي حضره نوره ابو حسن قالي الاوال وربع باعلام ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ربنا <تصفح> اخبارك ايه خبايه ام لي في الغربه اخبارك ايه تاعبني توالت ما يرتحي اذا فرحني تعبني ولا امال تحي هزعني والله يا اا اتعبني نوى اجله عاملين تحي في الغربة واخباركم اتعبني والله امير تحي زين لديني اتعبني ولا امير تحي ازعلني والله فرحاني طب طب علي حبيب طب طب علي يا سيدي طب, طب علي يا حبيب طابت كل الهراح بص لي يا حبيب عشتي فهنة وافراح طب, طب علي يا سيدي طابت كل الهراح بصلي يا حبيبي عشت بهدى وافراح اصلي الملك ملك حبيبي جوا الملك اصلي الملك ملك حبيبي جوا الملك وفي حبك يا حبيبي <تصفيق> القلب دهب ونشبك ده يا ربنا احبر يا حبيبي انا قلبي صدوني صدوني من غير شبم طلعت انا اصطاب قبل من بنت صديقي طلعت انا إن قلت جاي لوحدك ليه؟ قالت خايف من ايه؟ يا ستي يا ستي يا سة ولا ولا ولا انت محسوب عالست ستي يا سيد زين ستي يا سيد زين يا ماما نفيسة يا جوهرة حاج عيد ابو جمعة يا شمع من ورا يا ستي يا ستي يا ستي ستي, ستي, ستي, ستي, ستي, ستي, ستي, ستي يا سيده زين كان يا ستي يا, ستي يا ستي يا ستي دينا. يا ستي يا يا اللي ابوك بطل وامك وامي اطهاري السلاله اللي ابوك بطل وامك وامي اطهر السلالات ابوك الامام علي ابوك الامام علي اول فتى في الاسلام وكمل علي الزاد أمك فاطمه الزهراء امك فاطمه الزهراء الطهره الطهره زينه الستات Zinat Ishtad, Zinat Ishtad, Zinat Ishtad, Umik Umik Umik, Umik Umik Umik, Fatima al-Zahra, Zahra Zinat Ishtad, Mama Mama Ghia Mama, Amama Amma ويجدك ويجدك ويجدك ويجدك get it, we get it, لنا get it. لنا bilburat, وصلنا bilburat. Qur'an lina isbat, the Qur'an بالأنبياء, we بالأنبياء. Sama arq, we عرج مع جبريل عرج مع جبريل في سبع سماوات عرج مع جبريل في سبع اوصلنا بالانبيه أو القران لنا اثبات عرق مع جبريل في سبع سماوات وصل سدره المنتهى ثم ساق العرش اللي علي الزه يا الاخوك الحسين وسنا الحسن وزين العابدين دلهم غمنا فحن واللي حطيته يا ما مندهته واللي حبيته يا ما مندهته يا ستي يا ستي اللي حبيتوه يا منا دغتوه اوي كمان عطتوه من قبل ما يقول من قبل ما يقول هاته اللي حبيتوه يا ماما عطتوه يا ماما جبتوه اوي كمان عطتوه من قبل ما يقولها من قبل ما يقولها اللي اخلص لكم واخلص لله اللي اخلص لكم عيني وقلبكم اصبح لهم علمان فرح حر قلبي يهم ترافعوا مرايا ترافعوا مرايا تركوا اديكم او كمان اهليكم دول تركوا اديكم او كمان اهليكم ناموا على الارصفه ناموا على الارصفه وكانت ليهم احلى منه بالصريات انا على الارصفه وكانت ليبه وكانت ليبه احلى منه بالصريات احلى منه بالصريات سهر مع العالي سهر مع العالي ويناموا في الساحات ونمو في الساحل اللي اعترض انطرد اللي اعترد انطرد وبيتهم بيتهم بقت خربان اللي اعترض انطرد سدي يا سيدة زينة سدي يا سيدة زينة يما يما يما امى امى امى م م م م م م م بابا اي لا ترى ديارهم اي لا ترى ديارهم بيدهم بيتهم بيدهم بيتهم بيدهم بيتهم بقت خرابات بقت خرابات العبره مش بالدا ولا كوي الهدوم ولا كبر العمامات العبرة مش بالدأ ولا كوي الهدوم ولا كبر العمامات اللي زاكر نجح وحاله صنع اللي زاكر نجح وكمانه فلح وحال صالح ثبتوه في السجلات ثبتوه في السجلات اللي زاهر نجح وكمان فلح وحال صالح ثبتوه في السجلات ثبتوه في السجلات جبتوه قوي كمان جبتوه قلتوا له حوت هنا حوت هنا بات حوت حدانا بيت حوت حدانا وبات اللي حبيته يا حرامي يا حرام عمي يا ابو دينا اللي حبيته حول حنانا بات لنسعى في فق ونس نظيفة لنسعى في فق وقلبهم قلبهم رفاعي يا بمبينا شخصنا دي يا بمبينا وقلبهم قلبهم زي المرايات يوم مهري ام مهه او لو بقوم او لو افهم زي المرايات زي المرايات زي المرايات يا اهل بيت النبي انا عشمان فيكم اهل بيت النبي انا عشمان فيكم هو الهزل ينفات هو الهزل ينفات لحبت عالصبر سكر واعملو شربان النظرة من جدك يا زينك النظرة من جدك يمه بتحيي القلب القلب بعد ما بيت عم ابو قاسم ابو الشيخ احمد ابو هجير الشيخ قاسم ربنا يرحمه رحمه الله واسع نفسه واخويا احمد قاسم واخواته ربنا يبارك فيهم الحاج ماده والحاج سوار فل عم ماجد كده كده يا غاب ربكم لهبار امانة يا رائب ابتير يا قسيسة ايو حدي ابتح لنا يا محمد خلينا نشوف حدي ابتحنا الهوى من بعدك يا بعزة عم الشيخ محمد خليفة خيالك ربنا حدي وعلى نفس الوقت عبدوهال حتى ما تقولش علي خليفة. اللي حضر اول Bahar, bahar, eh eh eh eh. La damna civi kide ya amne قطع يا عم مهد واحدة واحده كده وهنلاقي ابويا ابو اسامه ابويا أبو عبد القليل وستنا اخيا ابويا الشيخ احمد لاكين واخويا الشيخ ازم لاكين واخويا الشيخ احمد, أحمد باعث ربنا يرحمه رحمه الله. يا سعد الرفاه وخذ حق السيد الرفاه اللي حداه بطل حضرت النبي احنا عايزين الرجل يشتغل ابويا ابو اسم عالم ساعة الحب ساحه الكرم لومة العيش احنا عندنا لومة العيش بس ان شاء الله اللي لك جايه بالخنقه انتي الليزي ما دام نصيبي كده شيخ اسامه العرب الحاج عيد وجمعة قمعه مصطفى العياديه ست شيخه خضرا والحاج امو شعبان الحضر كنوريكم والعرب ورجالها يا رب عودة عم make قاسم name عم الشيخ children. I make Sheikh Musleh and I make the military. I make عدل the رسول يد لعب الزمن بيهم خل عديم الاصل باع واشترى فيهم يالا مهرجها ولاد الرسول يد لعب الزمن بيهم جاي هتن خل عديم الاصل باع واشترى فيهم وجودي بالدموع على الحظ وصيبه حلوين لكن يا الحظ ما يا سلام على ناس ما الجليل الجنين تعمل لهم من خير تلاقي الشر ماليهم يسقيهم الحلو بايدك بيسقوك المر بأديهم ولاد الوصول والزمن شيخ سامي صاحبتي صاحب, صاحب زين أبو زعب حجي سمير فخراني صحيح محمد وليلا اللي حضر ونوردي اللي بمسر وصبع الحج سيد شحادي صاحبتي صاحب زين معروف جليا علي لي جدار يا باه هوا عبد لي ولا شفت ولا صدفت فيول على قل الأليم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 يستر على العف يا ابي ابو السجاد يا ابي ابو السجاد يا ابو الولايه يا ابيسنا يا بابا يا يابا يا يا الله اهني يا الله اهني يا بابا من حالك يا بابا من وعدك يا يا احمد محمود حالك يا بابا يا أبو قاسم يا بيل ليه الهجر ليه أبو قاسم يا بيل ليه الهجر ليه يا ماما عطية بنت البشوان بنت البشوان دمك شربان من عملك شربان العطال يا بابا يا بابا يا بابي بابا بابايا. Ya bayabush mai, qa'idil ma yadi. Ya bayabush mai, qa'idil ma yadi. Min zayak min, min zayak min. Ya qa'idil ma yadi, min zayak min, qa'idil وردة في البسات وردة في البسات مربين مريد مربين مريد يا بيا بوشي يا بوشي بابايا بوشي ابو عري والسول ابو عري والسول يا ابو عري ابو عري على العين فين على العلم كفير يا سئين الحنين, الحنين والله بنحب يا ابو السبع بنحب يا ابو جاسب بنحب يا ابو جاسب بنحب وهنفضل نحب هنموت ونعيش هنعيش ونموت نبي بنحفظ الحق يحشك بابا بابا بنحق محمود عدمان بابا بابا بابا بابا بابا يا بابا يا بابا يا بابا بابا بابا بابا بابا عبد الجليل بابا عبد الجليل يا بابا بابا بابا يا بابا بابا بابا ابو عبد الشقيق جدي ابو علي القبول طويل يا ابي ابو الشباب علي القبول طويل يا عمي ابو يا عمي ابو جاش علي العوز الدواء علي العوج دوا دوا في سديو في سديو يا با يا بو شفاء يا با يا بو شفاء يا عمي يا بو غنى وقال الوردي غنوئي الوردي هل أنا السلطان أنا انا السلطان وانا سلطان والله الزهر انا كل الزهر أنا شوكي سلاح وخدت المملكة المملكة بالقهر محمد عثمان يا الله يا يا أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه. يا يا يا يا يا قال يا يا يا يا يا الظهر يا يا يا يا يا يا يا اغيب عنكم سر واحضر حداكم, حداكم شهر احضر حداكم شهر احضر حداكم شهر و ون حنا يا حبي وما يا بنت أحمد عشرة. يا احمد ويا اشرف يا با يا با وسيدي عثمان والحب بابا بابا بابا بابا هوى انت السبب يا بابا في كل اللي بيجاد في كل اللي بيجاد بتنعش الناس لكن عاسي الناس لكن انا صغرا لكن صغرا بنعي على حالي انا بنعي على حالي يا طبيب بقريد اسألك يا طبيب بقريد اسألك ما عندكش دوالحالي قال لي عليك بشرط الامان انباتي ويه انباتي ويه واشتري غالي حافظ على وده قالوا حافظ على وده ود الرجال حاكم ود الرجال حاكم ود الرجال ود الرجال غالي Ya Allah, baba, ya Allah, baba, baba, baba Ya bağ, ya Allah, ya Allah, ya babo şibar Ya bela Ya bağ, ya, baba, ya babo şibar Ya be ya يا بيا بوشيبه مصنع للرجال يا بيا بوشيبه يا بابا بعيري وتجي يا بيا بوشيبه وزير الحربيه يا بيا بوشيبه قائد الميادين يا بيا بوشناعي بالميدان يا بيا ابو اسماعيل مين زيك مين يا ابو المشاكيل مين زيك مين يا ابو المشاكيل يا ابو الدم يا مين زيك مين يا بيا ابو اسماعيل يا ابويا حربيه يا يا وسعة يا عم يا بوجش يا وسعي جرح علي يا وسعي جرح علي يا با يا با يا با يا با يا رب يا يا رب يا رب يا يا يا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا با, يا با ابو والحب يا با ابو عبدالله والحب يا وسع جرح علي ابو فهد والحب يا وسع جرح علي يا با يا وسع جرح علي قالوا الطيب هيها ابو شحاته قالوا الطيب هيها ابو ماهر والحب نس لي جرحه و... انا لي من الجروح يا ولا <تصفيق> من الجروح ألفاه <تصفيق> الناس انجدينا من الليل ايوه يا ابو يا ليل <تصفيق> يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل الحياه يا ليل الحياه يا ما فيك سروره يا ما فيك صغار في دوقك حياه يا ارحمهم يا ليل ارحمهم يا دين مالك عليك يا ليل امان عليك يا ليل على العش ما تشبيلي ليلي الس اه على المشجون بيطور با يا وا با يا با يا با يا يا با يا ابو عبد الجيلي يا ابو عبد الجيلي يا قدتي ابو عام ابو ما ابو عبد الجيلي سن ال 40 يا قدتي ابو عام والبشمان اسباج وز كهربا ما يا ماما عطيه ماما يا بنت البشوات يا ماما عطيه ماما يا بنت البشوات دمك يا ماما شربه دمك يا ماما شربه اصل العطا لحظره اصل القبول لمحه أصل العطاء اصل العطا درجه درجه درجه الحاج يحيى شكشك الالقند وعمد الالقند الحاج يحيى شكشك الحاج محمود اكمان القند وعمدها الحب كده واللي ما بينوتش في الحب الله لا يقعد حب اخويا وحبيبي الحاج صلاح الرزاز الحب اه كده الراحة حلوة الحاج احمد ماهر الحاج سيد شحاته الحمد شحاته الحمد محمود التميزي والحب الشيخ حسن بكور يا يابني خلفنا منه الشيخ بيوني الحمد سيد ابو ابراهيم والحب بيت الحرام اخويا محمد الشباي بيت الحرامي شقادم بده من حرامي حق ممدوح شلبي ابو محمد ابو الحب ما بدي عمي يا نضراوي من قلبي بقول للارض طارق طالحه الحج مجدي سلطوح القلق القلق مدد اسيد ضالحه دي راحتك والراحه حلوه عشان الحب مهوش فلوس ولا ناس على ناس بتدوس الحب كلمه حلوه بتريح النفوس عيش في الحب واللي مايموتش في الحب الله لا يجعله يحب مدد جاء صاحبها مدد جاء حضرت النبي مدد جاء صاحب الشفاعة ويا رب وعيدنا جميعا بزيارة الحبيب المصطفى وربنا يرحمك يا شيخ أحمد يا بعزا من قلبي بقول الآخر خلص تجد انك خلاص فتحنا تجد والكشف لوجه الله ونعطي انك الدواء انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد عليها الله اما اللي عليها اسم النبي داوي مرضاكم بالصدقه وحسنوا اموالكم بالزكاه واللي عليها الله العز كله في طاعه الله والله ما حد دخل الاب وخد حاجه معاه عشان القبر حكتين يا اما جنة يا اما نار تسلاح وما تدي عمي يا نخشبان دي والحاج احمل ناهر يا وسع جرح عليا يا وحاجر يا وسعي جريح لي وطبيب الهوى لم جاي قديم وصف الدواء عشان يريحني ما فتش فيه العلاج ببدين زود علي القلب وجرح لا دواك ولا جاك وانا المظلوم مش اللي جاي ايه افكار مظلوم انسى حبي ده بالذات ازاي ابقى حبيبي وانسى العواذل جاية عند أخي الحج جمال الليسي أخي أحمد الليسي بالخمكة وأتبقى وعمل جميع أحباب المصطفى لنا جاية بالخمكة أخي جمال الليسي وأتبقى وعمل جميع أحباب الماضي صالة عن نادي صالة عن نادي في جمال النيسي وفي أحمد النيسي وفي محمد النيسي شاء الله في بيت النيسي بخامتك يا ليلي لي يا ليلي لي يا ليني يا قلبي علمتني كتر الصهر بالليل خليتني ما بنام يا قلبي ولا لحظة بطول الليل بل اتحرمت يا عم يا نقشبات من تجل الليل والله حتى حبايب قلبي ما بيناموش بالليل في الحب حق جمان زعزوع فيها حق حاجة الشيب الأمير فهدي والأمير عبد الله سيد الحجار، الحاجة سعيد مفتاح حق سمير مفتاح ويا محمد الجارو الحاجة أحمد زعزوع في الخانكة ومدهج يا رب عاود عاو عاو. لكن تبكي. ايوه اهلك شخاص من مدينة البيت الرفاعي بساريوس طول عمري يعين عليك يعين عليك لكن المقدر كده من يقدر يغير في المكتوب غصب عن العين لازم نصبر ونرضى ألم في قلبي ساكن الألم عن عيون العباد بدري محمد عثمان والحر او عاكي تفضحي الحج صلاح الرزاز و العلاج و عمد حج صلاح الرزاز والحر الحي الليلة و صحابها بدد حضرة النابي افضحي ابويا الحج محمود عتمان قال عتمان الحج يحيا شكشك الحاج محمود عتمان القلب واملها اللي, آل اللي بيحيي الشيخ سادشه حاته وبعد رحمه وتحيى للشيخ احمد بعزه الشيخ محمود عتمان والحب وعاكي تفضحيه بالدموع يا عين لا يشمت العوازل وتكتر الليمين دار الدمع يا عين داري لا تشمت عوازل لا تشمت عوازلي ويكتروا الليمين ايوه ليش صالة عالنبي حليها النابي لا تكتر عوازلي ولا ولا ولا ولا الليمين <تصفيق> حادة الحق احمد ماهر الساده النقشبنديه ما ماذا شغل العرب يا باي يا بول ما يا با سيدي طالحه بداوي بداوي يا شيخ العرب ايه ايه ايه ايه يا يا يا عم يا سيد ايه ايه طحيا طحيا طحيا طحيا اوه قبل اسير من ميلاد لغينه بحديدو الحاج اشف نصار الحاج صلاح الرزاز الحاج اشف نصار يا ربي حي السيد اللي من الشباك ما دي هو جبيل أشي من بلادي الجن في حديثه في اول الليل بيقرأ الورد ويعيده أوه أوه أوه أوه أوه في اخر الليل يسدنا معنا بيبي يا عم يا بداوي يا عم يا سيد يا عم يا بداوي يا عم يا سيد السيد اللي التنطام لا غلور فبالسيدين اللي نزل التنطام لا غلور نور نور نور نور الدستور الدستور يا أهل البيت بالله انخطارها النبي صباحاً والنوم امي يا بداوي الحدي محمد ربع عربينا ارحمه يفح للرجال يوبا يوبا يوبا يوبا ايه ايه ايه, إيه, إيه, إيه. أبا عبدي المتعال يا عيسى والمقا المعلم صبحي بيزة تلاتة وعشرين اللي بيحيي الشيخ أحمد بعزة أرحمة لشيخ أحمد بعزة يا بداوي يا برمضان يا سجد يا بداوي أبو زعبان من حق سمير الفخراني اللي بيمسوا صبع الحق ممدوح شلبي حق محمد أبو العلا حق محمد أبو السلامة المعلم أشرف عطيه التقبي المعلم أشرف التقبي المعلم أشرف عوادي التقبي اللي بيمس عليه الحاجي ساميلي بحراني وعشيك عوادي التقبي أبو زعب الوعام النبراوي الحاجي ماندوحش مندوح دي أخوان محمد أبو السلامة الحد سمير الفخراني الله يرحم البيت قسدنا ان عم ابو الحب كده الحد محمد العشيري والحد محمود عكاشه ربنا يرحمه والحد احمد ربنا الحد محمود عكاشه ربنا يرحمه رحمه واسعه الحد محمود ربنا الفتحة لعم الحق سيد فضل ابو وسيدنا السلطان وعم الشيخ سنه ابو مدينه غايب حاضر محمد محمود وكاش ربنا يرحمه الحج محمود وكاش ربنا يرحمه رحمتنا والسعاد بعزو طلبيات خوال حج محمد ابو سلام ابو زعبل حج صلاح ابو دنيا لوست احمد ابو حجاب فتح الحج ممدوح شرفين وسيتنا النبارة وخدمينه حج احمد ابو حجاب وبيت ابو حجاب والحق يلا خلونا الحاج أحمد, أحمد, احمد ابو هدام وبات رحمه الشيخ احمد دعاز والحاج احمد ابو هدام الشيخ احمد دعاز ربنا يرحمه اخو محمد ابو سلامة اخو ممدوح شلبي الحاج صلاح ابو دنيا ادي يا عم براوي ماشي حاضر يا يا ما ابو حبيبه ويحسن باله والحب حق ابو باسل السيد يا ما شفتك كتير منه المطار الحج عبدو وكاشا اكبر حق محمود وكاشا ربنا يرحمه الحج عبدو وكاشا وبتا وكاشا اخويا الشيخ عاشور اللي بيرحم مع الشيخ احمد بازه الشيخ عاشور باعطى رحمه للشيخ احمد بازه وانا بحفي على جاحي وانا بحفي على جاحي وانا بحفي على جاحي يا حالي قبل الغروح محبو قبل الغروح قبل الغروح شغب يوم اللحضران آرده فيه وصلة تانية جاي قل استراحه زال شابه اهوى ولا شاي علشان الجليل خلي الشاي